وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثنان عليه هو كما أثنى على نفسه عز وجل نحمده على نعمه التي نتقلب فيها ونتنعم بها ومنها هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها على المتكلم والمستمع من لقاء الأحبة في الله عز وجل فهي نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من خلقه وقد تحدث إليكم شيخ أبو بكر حفظه الله حول هذه النعمة في حديثه في الظهر وأما حديثي أنا بعد ذلك فهي نصائح وتوجيهات لنفسي أولا ثم لإخواني حفظهم الله تعالى وفيهم إخواننا الذين قضينا معهم أمتع الأيام وأحلاها وأجملها في دار الحديث بدماج وفيهم مشايخنا حفظهم الله كشيخنا أبي بلال وفقه الله وسدده ونفع به وبارك في جهوده وجهود إخوانه المعاونين له هذه النصائح أقصد بها نفسي وأقصد بها بعد ذلك أن أنفعكم بها فلا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه التوجيهات تنفعك يا طالب العلم ويا محب العلم ويا أيها المسلم تنفعك هذه التوجيهات إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لاتباع أحسنها فأول ما نتواصى به معاشر طلبة العلم والسامعين وفقكم الله أن نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن أن نتواصى بعظم وصية أوصى الله عز وجل بها عباده أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله عز وجل مفتاح كل خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأحوجوا من يحتاج إلى تقوى الله عز وجل هم العلماء وطلبة العلم لأن طالب العلم لا بد أن يسير في مسلكه في الطلب مستعينا بالله عز وجل وضاما إليه التقوى من خفت أو قلت تقواه لله عز وجل فإنه وإن تعلم فعلمه لا ينفعه أو قل أن ينفعه إذا كنت طالب علم وتقواك لله عز وجل ليست كما يحب الله عز وجل ويرضاه فإنك قل أن تنتفع بعلمك وإن أشير إليك بالبنان بأنك عندك كذا وكذا من المحفوظات أو من العلوم فإن هذا لا يقيمه لك في أرض الله عز وجل وفي قلوب الصالحين من عباده إلا أن تكون ممن اتقى الله سبحانه لأن الله عز وجل يحب المتقين وإذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وضع الله عز وجل للقبول في الأرض لذلك العبد متفرع عن محبة الله عز وجل له فأحبه الله وأمر جبريل عليه السلام أن يحبه وأمر أهل السماء أن يحبوه ووضع له القبول في الأرض إنه فضل الله عز وجل المقة من الله فتقوى الله عز وجل لا يمكن أن يسير طالب بدونها بل لا يمكن أن يعيش عبد حياة سعيدة إلا بها تقوى الله عز وجل التي يكثر الكلام حولها والوعظ فيها والتذكير بها فهذه أول وصية أوصي بها نفسي وإخواني حفظهم الله الوصية الثانية أن يأخذ طالب العلم في طلبه للعلم بالجد والاجتهاد واستغلال الوقت فإنه لا يدري ما يعرض له الجد والاجتهاد في طلب العلم فإنك لا تدري ما يعرض لك هذا والله شيء لمسه طلبة العلم من زمن قريب وبعيد من الله عز وجل عليك بوقت وبصحة وبمكان تأوي إليه وتطلب فيه العلم فإياك أن تفرق وإياك أن تتكاسل وإياك أن تتأخر وإياك أن يذهب عليك وقتك في غير ما ينفعك ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك رواه مسلم عن أبي هريرة ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن ابن عباس في أول كتاب الرقاق هذه وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام وكل يوصى بما يناسبه وأنت يا طالب العلم توصى بذلك أن تحرص على ما ينفعك أن تحرص على ما ينفعك أن تحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم قبل أن يفوت الأوان قبل أن تصرف الصوارف كثيرة لا يدري العبد ما يعرض له فينبغي له أن يستغل وقته وكم؟ نصح أناس في دار الحديث بدماج أن يتقوا الله عز وجل في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي دارهم وفيما من الله عز وجل به وأنعم عليهم فمنهم من قبل النصح فضرب بحظ وافر وأخذ بنصيب كبير من تلك الدار العظيمة التي منى الله عز وجل بها على أهل اليمن قبل أن يحل بها ما قد علمتم ومنهم من أعرض عن ذلك وقضى أوقاته في غير طائل إما أن يفتنه الشيطان بأن يقضي أوقاته في ذهاب وإياب وخروج وولوج وهكذا في سفريات وتقطعات لعذر أو لغير عذر أو ما أشبه ذلك فذهب عليه الوقت ومضى عليه الزمن واشتعل رأسه واشتعلت لحيته بالشيب قبل أن يأخذ ما أخذه من جاء بعده بسنين لأنه فرط ولم يعرف نعمة الله عز وجل عليه فلذلك ضاعت النعمة من بين يديه وفقدها فإن النعم إنما تقر بشكر رب العالمين عليها ومن شكر الله عز وجل عليها أن يستغلها الإنسان وأن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها هذا أمر الاجتهاد الاجتهاد في طلب العلم وإذا كان الأمر كذلك فشمر ساعديك واجتهد في أخذ العلوم بعضهم يكون في طلب العلم على خير ونشاط فيعرض له شيء من أشياء تخصه في بيته ووالديه أو ما أشبه ذلك من أمور أخرى فإذا به ينصرف عن طلب العلم مكرها وبعضهم ينصرف بتسوين من الشيطان وبصد من الشيطان عن هذا السبيل وأيا كان الأمر فاعرف هذه النعمة عليك وبعضهم ينصرف بفكر من الأفكار يكون على خير وعلى سداد وعلى صلاح فإذا ما جاء ولفح بفكر من الأفكار التي تصد عن العلم وأهله وعن مراكز العلم وعن طلبة العلم وعن دروس العلم انصرف انصرف فذهب ولم يأخذ ما أخذه الناس من العلم والخير فهذه هي النصيحة الثانية الجد والاجتهاد في طلب العلم فإنك لا تدري ما يعرض لك النصيحة الثالثة أن يكون طالب العلم على تواضع عند أخذه للعلم أن يكون متواضعا في أخذه للعلم مقبلا على العلم بكليته فالعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا أو قل أن يعطيك شيئا فأقبل بكليتك على العلم أقبل إقبالا كليا على العلم ما دمت مفرغا متفرغا له ما دمت متفرغا له من الناس من يتفرغ لأشياء من أمور الدنيا فيبرز فيها يدخل في تجارة السنة الأولى الثانية الثالثة وإذا به تاجر كبير وأنت أقبل على العلم السنة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة وما بعد ذلك فإذا بك طالب كبير إذا أقبلت على العلم إقبالا كليا ولم تنصرف بأفكار ولا بالشاهوات ولا بالشبهات عن هذا الخير ولازم تتواضع في أخذ العلم في أخذ العلم أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه قال فاتني عن ابن عباس علم كثير لأنه كان يأتي إلى ابن عباس فيشدد عليه ولا يلين له عند أخذه للعلم والحديث فكان ابن عباس يمتنع من أن يعطيه الشيء الكثير وغيره من تلامذة ابن عباس يأتي ويلين لابن عباس فيأخذ ما لم يأخذه غيره فالتواضع وأخذ العلم برفق وأخذ العلم برفق وتؤده وعدم استعجال هذا شيء ينفعك أن تكون مقتنعا بمدرسك متواضعا له وهذا شيء مهم إذا لم تكن مقتنعا بمدرسك فلو كان شيخ الإسلام في زمانه ما استفدت منه شيئا ولو كان إمام الأئمة ما استفدت منه شيئا وإذا اقتنعت به مدرسا لك ومربيا لك واقتنعت أن تأخذ عنه العلم والسنة فإنك تستفيد منه أشياء كثيرة يفتح الله عز وجل عليك بها طلبة العلم والمدرسون إنما هم مفاتيح يفتحون لإخوانهم ما أغلق وأوصد عليهم من أبواب العلم لأن الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا فعلمنا الله عز وجل وجعل لنا مفاتيح يفتحون لنا, لنا, يفتحون لنا باب العلوم باب العلوم علم يفتح لك أخوك المدرس أو شيخك المدرس يفتحه لك في كتاب أو كتابين فإذا بك تنطلق فيك السهم وكان الفضل في ذلك لله عز وجل أولا وأخرا ثم لما من الله عز وجل به عليك من هذا المدرس الذي فتح لك ذلك العلم وهكذا كانت بعض العلوم تشكل على بعضهم وأنا قد جربت هذا بنفسي كان علم العروض كنت أرغب أن أخذه بنفسي ما كان هناك مدرس وما تيسر مدرس في فترة من الفترات في دار الحديث فقلت هذا العلم سأخذه بنفسي سأنظر فيه بنفسي ما تيسر لي من يدرسني فدخلت المكتبه العامرة في دماج ونظرت في كتب العروض أقلبها يمينا وشمالا الوتد والسبب والفاصل الصغرى والكبرى وأقلب أشياء ولا أدري ما هي ولا أفهمها ولا أعيها حتى يسر الله عز وجل بمن جاء ودرسنا كتابا مختصرا في ذلك ففتح الله عز وجل به على إخوانه في ذلك المكان وهكذا قل في علم الصرف وهكذا قل في علم النحو وهكذا قل في علم المصطلح وهكذا قل في علم الأصول إلى غير ذلك من العلوم ما لا تحسن أن تأخذها بنفسك لا بد أن تأخذها على يد مسترشد بصير متأهل لذلك أهل لذلك فيفتح عليك الله عز وجل به بعض الأشياء فتنطلق فيها فهذا شيء لا تغفل عنه يا طالب العلم أن تتواضع لمعلمك الذي يعلمك فيفتح الله عز وجل عليك بذلك وإياك أن يدخلك غرور أو أن تحقر أحدا من طلبة العلم على نقص علمه أو على تفوقك عليه في بعض الأشياء وهذا مدخل من مداخل الشيطان ربما يدرس أحدنا فنا من الفنون سنة وسنتين وثلاثا ثم بعد ذلك إذا حصل منه بعض المعلومات ولا يستطيع أن يحصله كله فما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا يستطيع لكنه يدخله الشيطان فيترفع على غيره بذلك ويحتقر غيره هذا الخطأ أنعم الله عز وجل عليك بأن كنت أفضل من غيرك نعمة أشكر الله عليها وسله المزيد من فضله وسل إخوانك من الله عز وجل ما يسر الله لك وأزيد حتى يعطيك الله ويعطيهم لكن أن تحتقر إخوانك هذا خطأ هذا خطأ فبعضهم مثلا ربما أخذ في علم من العلوم ولنقل مثلا علم التجويد فصار على قراءة حسنة وصوت حسن ومعلومات حسنة في هذا الباب هذا خير ثم يصير إلى أن يتنقص هذا وأن يترفع على هذا هذا خطأ ربما حرمت بسبب ذلك كن متواضعا حتى يكسبك الله عز وجل العلوم علما بعد الآخر إذا ترفعت في علم ربما بقيت على ذلك العلم إلى أن تموت ولم يستفد الناس منك كبير شيء بترفعك ولم تستفد من غيرك كبير شيء بترفعك ولكن إذا كنت متواضعا لله عز وجل وخافضا الجناح لإخوانك المؤمنين ولطلبة العلم فإنك ستأخذ هذا وهذا وهذا وهذا بفضل الله عز وجل كان هناك في دار الحديث أخ كانت عنده بعض المعلومات في الصرف وكان مغرورا بذلك وكان يقول الشيخ يحيى ما عنده صرف أما عنده عنده أخطاء كثيرة في الصرف طيب نظر إلى شيء وأغفل أشياء هول على غيره أن الشيخ عنده وعنده وعنده طيب هذه أخطاف الصرف ما هي أخطاف العقيدة لو سلم لك على سعة هذه اللغة العربية لو سلم لك أن هذا خطأ من الذي ولد على العربية سليقة؟ وإنما نأخذ منها ما يسر الله عز وجل فمنا من يحسن شيئا ومنا من يتتعتع ومنا من هو في الطريق لكن لما ترفع بذلك صرف وكان إذا من أسباب هذا الانصراف أنه كان يترفع على إخوانه بما علمه من ذلك فالحاصل أنك مهما أوتيت من علوم فابقى هاجئا متواضعا وخذ غيرها خذ غيرها الأمة بحاجة إليك يا طالب العلم وكلما كثرت معلوماتك بعد توفيق الله عز وجل وفضله عليك كثرت معلوماتك في فنون كثيرة كلما كانت الحاجة إليك أمس وكلما كانت الحاجة إليك حاجة عظيمة شيء آخر أيضا مما أنصح به إخواني حفظهم الله أنهم إذا شرع الإنسان في طلب العلم فلينظر إلى العلوم التي تأخذ بسهولة ويسر وتبقى معك إلى أن تموت علوم بعض العلوم سهلة متيسرة على من يسرها الله عليه وأنت محتاجا إليها محتاجا إليها لأنك طالب علم مثل علم التجويد مثلا علم الخط علم الإملاء هذه العلوم ربما تلف هذه مجموعة من العلم تلفها في أشهر الخط الإملاء التجويد وتستمر بعد ذلك في التلقين ثم بعد ذلك هذا يكون من أول من, أو من ماذا من أول ما تعتني به في بداية طلبك للعلم لماذا؟ لأن الخط يبقى معك إلى أن تموت وإملاءك يبقى معك إلى أن تموت وتجويدك وحسن تلاوتك تسد بها بابا عظيما عليك يفتحه الشيطان لأهل الأهواء فربما إذا قام أحدنا في الناس خطيبا أو واعظا أو مدرسا أو إلى آخره يأتي إلى التلاوة أو القراءة فإذا هي قراءة مكسرة لا نقول فيها اللحن الخفي وإنما بعضها قد يكون فيها لحن جلي فيقول أهل الأهواء انظروا ما يحسنون قراءة القرآن فكيف يعلمون الناس فسد هذا الباب على أهل الأهواء وعلى الشيطان وأعوانه سد هذا الباب أقبل على هذه الأشياء ثم انطلق في غيرها قبل ذلك أيضا علم العقيدة الذي لا يخفى فضله ولا تخفى أهميته وأولويته في هذا الجانب من النصائح التي أنصح بها إخواني حفظهم الله المحافظة على الأخوة وترك النزاع والمشاكل والمشاحنات والحسد والبغضاء فإن الشيطان في مثل أوساطكم الطيبة المباركة ربما لم يطمع في أن يوقعكم في أشياء مما يطمع بها من غيركم الشيطان ما يطمع أن يأتي إلى طالب علم ويقول له تعال تعال خزن أو تعال شرب الدخان أو ما أشبه ذلك لكنه قد يرميه بسهم من السهام التي تطيح به وذلك بأن يرميه بسهم الحسد والبغضاء والشحناء على إخوانه فيظل معهم في مشاكل تذهب عليه وعلى إخوانه الوقت فأنت إذا أردت أن تسير في طلاب العلم فاترك المشاكل والمشاغل المشاكل والمشاغل تركها جانبا وأقبل على طلب العلم لأنك بالمشاكل لا تستطيع أن تطلب العلم كيف تطيق أن تطلب العلم وأنت قلبك ممتلع على أخيك فلان وعلى شيخك فلان وعلى الطالب فلان وعلى المدرس فلان إذا رأيته لو كنت قد حفظت عشرة أحاديث من الصباح جاء الظهر رأيت من بينك وبينه مشكلة ضاعت لو كنت حفظت صفحتين جاء وقتا تلتقي ببعض اخوانك مما بينك وبينه بعض سوء التفاهم ذهبت ذهب ما حفظته وياتك من ينعش هذا الشر بينكما فتفقد الاخوه والمحبه في الله فهذا الشيء انتبه له اخي طالب العلم المشاكل والمشاغل المشاغل قللها بقدر ما ما يمكن لا تشغل عن طلب العلم بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع وحافظ على أخوتك مع إخوانك, مع إخوانك إن كانت عندك نصيحة لإخوانك أو لأخ من إخوانك ابذل له النصيحة فإن نصحته أجرت وإن لم يقم بما نصحته به فلستعليهم بمسيطر لستعليهم بمسيطر أنت عليك البلاغ وقد بلغتها واجرك مكتوب لك وبعد ذلك قبل لم يقبل هذا شأمره إلى الله لست واليا عليه وانما لك او عليك واجب النصح له قد بذلته له هذا أمر أيضا يسد من مسد من ماذا من مداخل الشيطان أن يسد طلبة العلم بينهم هذا الامر الش... ال... ال... ال... الذي يفتحه الشيطان عليهم الذي يفتحه الشيطان عليهم نعم ثم ايضا اذا دخلت في شيء من العلوم فاستمر فيها ولا تنقطع استمر درسا بعد آخر, بعد اخر حتى يفتح الله عز وجل عليك واياك ان تنقطع عن شيء تستفيد منه عن شيء منه وإياك أن تهمل الاحتساب في بعض الدروس أو الفنون التي تستفيدها فبعض الناس قد أتيهم الشيطان ويقول الله ماذا تستفيد من علم الأصول قال فلان وقال فلان, وقال فلان. الأمر يقتضي الوجوب أنه يقتضي التحريم وماذا تستفيد من علم المصطلح المرفوع والموصول والمسند والمنقطع والموقوف إلى آخره وماذا تستفيد من علم النحو قام زيد وجاء عمر وماذا تستفيد من الصرف وماذا تستفيد من الإملاء هذا يفتحه الشيطان على كثير من الناس فإذا جاء قال أنا ما أريد هذه الأشياء أنا أريد أن أحفظ القرآن وأريد أن أدرس الفقه طيب بدأ فحفظ القرآن حفظ القرآن بدأ يدرس الفقه لكنه لا يستطيع أن يواصل في حفظ القرآن وتفسيره ولا في أخذ الفقه وتقعيده وتأصيله إلا بأن يأخذ هذه الدرج هذا السلم وهذه الدرجات التي في رقي فيها أهل العلم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه فأهل العلم يتكلمون بلغة لا يفهمها إلا طلبة العلم أهل العلم يتكلمون بلغة ليست لغة غير العربية هي العربية لكنهم يتكلمون بلغة العلم ولغة العلم لا يفهمها إلا طلبة العلم وخذ على هذا مثالا لو أن طالبا من طلبة العلم الأذكياء الذين أخذوا ما يسر الله لهم من الفنون قرأ بعض الأوراق من شروح أهل العلم لخرج بعشرات الفوائد في شتى الفنون ولو أن عاميا أو مثقفا قرأ هذه, هذه الصفحات لربما عجز أن يخرج بخمس فوائد عجز أن يخرج بخمس فوائد هذا شيء مهم أن الإنسان يحرص على الاحتساب في هذه الأشياء يحتسب في أخذه للنحو في أخذه كذلك أيضا علم الأصول علم مصطلح أصول التفسير يحتسب في ذلك فهذا من العلم الشرعي الذي ينفعه الله به أيضا من الأشياء التي أحث بها أو أحث عليها أحث إخواني عليها أن يقبلوا على حفظ القرآن على حفظ القرآن طالب علم له سنوات في طالب العلم ولم يحفظ القرآن مقصر مقصر ولهذا كان العلماء إذا جاءهم طالب علم يريد أن يقرأ عليهم يقولون له هل حفظت القرآن؟ فيقول لا فيقولون ارجع فاحفظ القرآن ذكر فهد الحمين أحد القتوفي لكن الشاهد في كلامه لشيخه ذهب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقال له يا شيخ انا من محافظة كذا وجئت إلى الرياض وأريد أن أقرأ عليك العلم فقال له حفظت القرآن قال لا قال ذهب فاحفظ القرآن ورفض وأبى أن يقرأ عليه شيئا حتى يحفظ القرآن فذهب إلى عالم آخر فقال له مثل ما قال قال فذهبت وحفظت القرآن في بضعة أشهر ثم رجعت للشيخ فقلت له أريد أن أقرأ عليك قال حفظت القرآن قلت له نعم فقال فالآن فالآن لأن حفظك للقرآن يعينك أنت طالب علم ما معنى طالب علم, طالب علم الكتاب والسنة الكتاب هو القرآن احفظه السنة الأحاديث احفظ ما يسر الله عز وجل لك منها احفظ ما يسر الله عز وجل لك منها وبعض الطلبة عنده حماس, حماس عظيم في طلب العلم فيأتي ويقول لك بماذا تنصحني أنا أريد أن, أن أطلب العلم وأريد أن أصير مبرزا وشيخا وعالما وإماما وشيخ الإسلام وإمام العمة فيقال له أولا احفظ القرآن لأنك أحيانا تعطيه توجيهات خذ هذا ثم, هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا فإذا بك يأخذ من وقتك الساعة ربما أو أكثر في, ماذا في طرح هذه الأشياء فإذا به في الأخير بعد هذا الحماس ينام ويصبح وإذا, وإذا به قد ذهب كثير مما قلته له لكن أول ما يبدأ الطالب يقال له احفظ القرآن أقبل على حفظ القرآن ومع حفظك للقرآن أدرس بعض كتب العقيدة التي تتأصل بها وتدفع عن نفسك بها الشبهات التي يرمي بها أهل الباطل ومع ذلك احفظ ما يسر الله لك من الأحاديث الأربعين النووية فإذا فرغت من هذا وهذا وهذا فأتي شيخك وقل له ما الذي أفعله بعد كذا أما أن تريد برنامجا طويلا لسنوات من الشيخ فهذا يثقل على الشيخ ويثقل كذلك لا يقوم به الطالب حق القيام فهذا أيضا أمر مهم أن يبدأ الإنسان ينتبه ويجعل وجهته ونظرتها إلى الشيء الذي هو فيه إلى الشيء الذي هو فيه ما هو الذي أنت فيه أنا في درس كذا في علم كذا في حفظ كذا أقبل على ما أنت فيه أنت في خير أنت في خير والشره والحماس القوي في أول الأمر ربما يثق... تثقل النفس به بعد ذلك تثقل النفس به بعد ذلك اول ما جينا إلى دار الحديث كانت معي سبعة دروس في أول الأمر نشاط يعني جينا إلى مكان طلب علم وهكذا دروس كل ما فتحوا درساً بسم الله ما وجدنا من يرشدنا من يوجهنا من كذلك ينصحنا وكان عندنا حماس طاغا علينا من أن نستنصح من الأسبقين فلذلك أدخل دروس درس بعد درس أخرج من هذا أدخل في هذا أخرج من هذا أدخل في هذا ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر وإذا بالشخص قد صار ماذا لا أتقن هذا الدرس ولا هذا الدرس, ولا هذا الدرس وإنما هو تنقل في الحلقات من دون إتقال فبعد ذلك يبدأ الإنسان لأن, لأن الشيطان قد ياتي يسبب لك هذا الاندفاع حتى تمل تندفع اندفاعا إلى العلم فتأخذ وتأخذ وتأخذ ثم بعد سنة ترى نفسك ما عندك شيء الشيطان يريك هذا أنك ما عندك شيء من العلوم فتنظر فتقول إذن ما استفدت شيئا أرجع إلى عملي أرجع إلى الدنيا أنا لا أنفع في العلم وكان شيخنا رحمه الله شيخ مقبل كان يقول ربما يأتيني الشيطان فيقول لي يا مقبل أنت ما تصرح إلا للمسحى والزبين يعني للمجرفة والزبين يعني ترجع فلاحا في المزارع في المزرعة من ماذا هذا قد ربما يكون سببه الاندفاع ولكن اجعل حماسك في المكان المناسب في العلم المناسب في الوقت المناسب وسايس نفسك سايس نفسك سايس نفسك لا تدخل في شيء فوق طاقتك فتمل وتترك ولا تدخل في شيء كذلك أيضا تكثر على نفسك وترهق نفسك به ترهق نفسك به وانما خذ ما يلائمك وسايس نفسك في طلب العلم سايس نفسك في طلب العلم وسر والذي يظن أن العلم يأتي دفعة واحدة فإذا به بين غمضة وانفتاحة إذا هو عالم هذا لا يسلك طريق العلم ولا يتعنى السير فيها والذي يظن أن طالب العلم يصير شيخا في شهر أو شهرين أو ثلاثة هذا أيضا يريح نفسه طلب العلم يحتاج الاجتهاد وربما يأتي الشيطان من مدخل آخر ألا وهو يأتي ويقول لك كم لك في طلب العلم فتقول عشر سنين خمس سنين أربع سنين ثلاث سنين فيقول هل عندك شيء فتقول لا ما استفدت شيئا انتبه أن تكون طالب علم وأن تحقر نفسك لا تقول ما استفدت شيئا بل استفدت والدليل على ذلك أنك إذا جلست في مثل هذه المجالس الطيبة لمدة شهر واحد فقط ثم بعد الشهر سئلت بمئة سؤال ربما أجبت عليها كلها وقبل أن تجلس هذه المجالس بيوم واحد لو سئلت المئة ما أجبت على سؤال فكيف تقول ما استفدت شيئا؟ كيف تقول ما استفدت شيئا؟ العلم لا يأتي دفعه وإنما على مر الأيام والليالي وقد منى الله عز وجل عليكم بهذه الدار الطيبة المباركة هيأها الله عز وجل البقاع التي يكون فيها الخير والعلم ليس الأمر فيها والاختيار لأحد وإنما الله عز وجل يهيئ ما شاء لمن شاء كيف شاء سبحانه وتعالى فبعض ربما فيها من البناء والمطاعم والمشارب والمراكب والراحة في هذه الأمور ما ليس عندكم من شار عشرة لكنه لا علم عندهم لا علم عندهم دماج هيأها الله عز وجل هيأها الله عز وجل كان الشيخ رحمه الله يقول لما رجل خلشت من, من المملكة من أرض الحرمين ونجد قال كنت أقول لعل الله عز وجل ينفع بي بعض الناس من قبيلتي وأسرتي فنفع الله عز وجل به أمة أمة نفع الله عز وجل به وما كان يظن ذلك ولكن كان يقول يردد شيئا يسمعه منه طلابه مرارا ومرارا هذا شيء أراده الله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا ببلاغتنا ولا بفصاحتنا في الخطابة شيء أراده الله عز وجل هذا شيء أراده الله يهيئ الله عز وجل ما شاء لما شاء وكان أبو الحسن أيام فتنته كان يخطط أن الناس بعد أن يموت الشيخ مقبل ينجفلون إليه فيعد لهم الهناجر الطيبة والكبيرة والثلاجات المركزية وأشياء أمور من هذا يقول الناس إذا مات الشيخ مقبل سينجفلون إلى مأرب فلم يكن ما ذهب إليه لأن الأمر ما هو بيد البشر بيد المخلوق الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعض يهيئ الله عز وجل شيئا فينفع الله عز وجل به البلاد والعباد فهذا شيء نفع الله عز وجل به هذه المنطقة يختار الله عز وجل ذلك وهيئ ذلك أن هذه, أن هذه البلدة تنتفع بنزول طلابة العلم ومشايخ السنة وكذلك أهل الخير ينتفعون ولهذا هيئ الله عز وجل ذلك وجعل له أشياء وأسباب وإرهاصات حتى صار الحال إلا ما أنتم عليه وسيصير بإذن الله عز وجل إلى أحسن وأحسن وأحسن مما أنتم في وأنتم في خير وفي نعمة سابقة من الله عز وجل فاشكروا نعمة الله عز وجل عليكم فهذا شيء أراده الله هيئه الله سبحانه وتعالى ربما شيخنا أبو بلال حفظه الله كان يتناوب هو أبو مصعب ست أشهر ستة ما كان في ذهنه ولا في باله ولا في يعني يدور في خلده أن هذا الخير يعني يحصل أو يحصل أيضا يعني كما هو حصل الآن وكما سيحصل بإذن الله عز وجل لكن الأمر لله سبحانه وتعالى العلم ليس محكورا على بلد زبيد مدينة العلماء إذن كل ما في زبيد علم صوفية علم شركيات سحر شعوذة غير ذلك علم لا العلم ليس مختصا ببلد وإنما العلم حيث سار إليه أهله وحيث انتفع أهله فارتفعوا وإذا ضيعوه ضاعوا إذا ضيعوه ضاعوا وضيعوا وإذا أخذوه ارتفعوا وانتفعوا بإذن الله عز وجل الكلام في هذا طويل وماذا؟ ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله وهذه الماحات ونصايح وتوجيهات أرجو أني لم أثقل بها على إخواني حفظهم الله ولم اقتطع من وقتهم الكثير فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم للثبات على هذا الخير ثبتوا على ما أنتم فيه من الخير والعلم ولازموا دروس العلم لازموا دروس العلم لا تنتفعوا حتى تلازم الحلقات وتستمر فيها مع دعاء الله سبحانه مع العبادة مع العمل الصالح إياك أن تغفل عن هذا الجانب ما تقول علم علم علم علم عبادة تتركها جانبا لا العلم النافع ينفعك بأن تكون علم وعبادة وعمل لا يمكن أن يأتي مثلا طالب علم يقول أنا أقبل على العلم علم, علم لمدة عشر سنوات بدون عمل يصلح هل يصلح هذا يقرأ, يقرأ في الأدلة أن هناك أذكارا للمساوة الصباح فلا يأتي بها يقرأ في الأدلة أن هناك تردادا بعد الأذان فلا يأتي به ويقرأوا في الأدلة أن هناك ركعة صلاة الظحى وقيام الليل وماذا تحية, تحية المسجد وما أشبه ذلك فلا يأتي بها ويقول لا أولا علم علم علم علم ثم بعد عشر سنوات أفعل بهذا كله هل يصرح هذا؟ لا يصرح إنما من ثبات العلم أن تعمل به كل في موضعه, كل في موضعه ولا يدخل عليك الشيطان في بعض الأحيان الشيطان كما ذكر أهل العلم أنه يأتي الإنسان إلى باب الشركيات فإذا لم يستطع فإلى باب الكبائر فإذا لم يستطع فإلى باب المعاصي فإذا لم يستطع فإلى باب ماذا أنه ينقله من الفاضل إلى المفضول يجعله يقدم المفضول على الفاضل العلم فيه فضل كبير خير عظيم ولكن إذا كنت عالما حقا وطالب علما حقا فضع كل شيء في موضعه فأحسن العمل ما جاء به الدليل في ذلك الوقت وفي ذلك المحل أحسن العمل وأحسن العلم وأحسن العبادة إذا جاء وقت الآذان ردد بعد الموالذّن هذا أفضل لك من قراءة القرآن في ذلك الوقت إذا جاء وقت الصيام صم إذا جاء وقت كذلك الأذكار اذكر الله إذا جاء وقت الزكرة المطلق اقرأ القرآن واحفظ وراجع وإذا جاء وقت الضحى صلي ركعتين فذلك أفضل لك في ذلك الوقت وما يشغلك لا يقال مثلا صلي مثلا النهار كله من بعد شرق الشمس إلى الظهر والليل كله وتأترك العلم لا وإنما خذ من ذلك ما تستعين به في طريقك في طلب العلم من أذكار من صلوات من صيام ما يستره الله عز وجل لك خذ, خذ منه خذ منه فإنه ينفعك والعمل كما أن العلم بالتعلم فكذلك العمل بالتدرب العمل بالتدرب تتدرب على العمل كما تتدرب على العلم فلا يغفل هذا بارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم هذا الذي عند الشيخ ببلاد هذا يقول الأخ ما هو الحل لشخص تأتي المشاكل إلى عنده يريد يطلب العلم والمشاكل تأتي إليه اقرأ الأذكار فالأذكار تطرد عنك شياطين الإنس والجن بإذن الله لا يمكن أن يعني تأتي الإنسان مشاكل إلى إليه دون أن يكون له أدنى سبب هذا قد يقع يقدره الله عز وجل فهو ابتلاء يحتاج أن تصبر يحتاج أن تصبر فإذا حصل لك شيء أو كذلك بعض ما ابتليت به اصبر لا تضيع ما أنت فيه من الخير بطيش يأتي شخص يستفزك فإذا بك تقوم وتفتعل معه مشكلة وتضاربه فإذا بك تنصرف أنت وهو من الذي استفاد لا أنت ولا هو استفاد الشيطان بأن صرفكم عن الخير اصبر تحمل لله عز وجل ولا كذلك لا تسابق شيخك لا تسابق معلمك لا تسابق, إخوان. تسابق إخوانك وما ألم بك من هذه الأشياء فارجع عليهم عندهم خير وفضل سبقوك به وسيفيدونك إن شاء الله تعالى يقول أحفظ القرآن وعندي وعندي أربعة دروس كأنه كذا أربعة دروس وأحس بضيق فبماذا تنصحونني الضيق من الشيطان أول ما جئت إلى دماج نصحني أخ بنصيحة إلى الآن وأنا أشكره عليها قال أنت جئت إلى هذا المكان والشيطان لا يحب أن تأتي إلى هذا المكان فإذا جئت إلى هذا المكان فاعلم أنه سيصيبك ضيق فإذا أصابك ضيق فاذهب وتوضأ وصل ركعتين واستغفر وسبح واذكر الله عز وجل وادع الله عز وجل أن يصرف عنك عن الشيطان وشره قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى أتيك اليقين فأقبل على الاستغفار إذا أحسست بضيق فأقبل على الاستغفار أقبل على الاستغفار ذكر, ش... ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس في باب الشكوى ثلاثة ثلاث... على ثلاثة أقسام منهم من يشكل الله عز وجل إلى الناس إذا أصابه شيء هذا, هذا... ماذا أحط الأقسام يشكل... يشكل الله عز وجل إلى خلقه بمعنى أنه أصيب بمرض لماذا ما أصيب به إلا أنا أتسخط على قدر الله ومنهم من يشكو أمره إلى الله عز وجل وهذا هذا حسن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وصنف ثالث يرجع إلى نفسه باللائمة ويعلم أنه ما أصابه من شيء من ذلك إلا بكسب نفسه فيرجع على نفسه ويستغفر ويسبح ويذكر الله عز وجل فيفرج الله عز وجل عنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بين يديكم من خلفكم عن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن تحت أرجلكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا ويصرف عنه وعنكم كيد الشيطان وأن يعينا وياكم على الاستمرار في طلب العلم إنه ولذلك وهو على كل شيء قدير وشكر الله لشيخنا أبي بلال حفظه الله لتاحة هذه الفرصة وما يقوم به من نفع إخوانه وكذلك إخوانه الذين يعينونه في ذلك وأهل البلاد حفظهم الله عز وجل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك